One of يَغُّمُ مِنَ النِّيَمِ مِمَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ Uh, I فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى انفأ أَدْعِيَ قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَمْ فَانطَقَ Well, I know.